المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم الى هذه الحلقة الاخيرة في سلسلة المقابلات مع جميلنا سامي الحاج والتي روى فيها في الحلقات الماضية المعاناة التي تعرض لها لزهاء السبع سنوات سامي اهلا وسهلا بك أهلاً. مازلنا في اجواء جوانتانامو ولو انها ليست بتلك الاجواء المريحة طبعا وكنا نتحدث عن ما تعرض له معتقلو جوانتانمو من انتهاكات تحدثنا عن انتهاكات دينية انتهاكات جسدية وجنسية وأشرت إلى نقطة مهمة الحقيقة نريد أن نعرف كيف كانت معك تحديدا وهي اللعب على وتر النفسي للبعض أنت أشرت في الحلقة الماضية إلى موضوع ابنك في تحقيقات التي جرت معك على ماذا ركزوا وكيف كانت المسألة تتعلق بابنك وزوجتك وغيابك عن عائلتك ضعنا في صورة الاجواء النفسية للتحقيق معك في دون تنمي. انا عندما علم بأنه عندي ارتباط قوي بالاسرة منعوا مني الرسائل فاصبحت الرسائل يعني لا يعطيني لا تأتيني اي ردود رغم الرسائل التي كنت اكتبها وارسلها كم رسالة كتبت في ذلك كتبت كثير يعني كتبت في حتى اتتني اول رسالة اكثر من عشرين ثلاثين رسالة ولكن ما وصلتنا اي رسالة كتبت عشرين ولم تصل حتى الرسالة التي ارسلتها في بداية عندما وصلت جوان تنامو وقلت كتبت على كرت وكتبت غنات الجزيرة جاءني المسؤول بتاع البريد الأمريكي يعني برود وقال لي واتى لي على الكرت موجود طابع وختم قال هذا الكرت هذه الرسالة ارسلنا وذهبت الى الدوحة وعادت مرة أخرى وقالوا العنوان خطأ <تصفيق> <تصفيق> يعني لا أحد في الدوحة يعني قناة الجزيرة مع أنه علما يعني على سبيل التندر فقط عندما يرسل الإنسان رسالة إلى الدوحة يكتب قناة الجزيرة الدوحة قطر تصل بدون لا صندوق بريد ولا أي شيء فأنا سألته سؤال واحد قلت له إذا أرسلت رسالة وقلت CNN المغرر الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية فلان ابن فلان تصل قال تصل قلت له إذن رسالتي هذه ترسلة في الشرق الأوسط تقول قناة الجزيرة المحطة الرئيسية دون أن تكتب خطر ولا الدوعة تصل إلى مكان الذي أريد عن السلام فعرفت بأنه قالوا لي أن أريد عنوان آخر عرفت بأنه نريد تسويف تسويف المسألة حقيقة الأول رسالة وصلتني في 16 سبتمبر بعد يعني حدا... بعد اكثر من 9 اشهر ونصف من اعتقالي وصلتني اول رساله عن طريق الهلال الاحمر الخطري ارسلها بالبريد واوصلتني في 16 حدا... تسعة 16 وكانت معها الصوره كانت, من... كانت من زوجتي من زوجتي وكانت معها رساله من ابني من ابني وصوره من ابني لابنى. وكانت هي الرسالة الأولى وهي العشفت يعني قليلي تماما اخبروني بانهم يعرفون ما حدث لي واخبروني بانهم يدعون لي واخبروني بان ابني طيب ومهتمين به وان الجزيرة ما ظلت تعطيهم راتبي فاطمنيت عليهم تماما وكانت الرسالة الاولى والتي هي التي طملتني كثيرا على الاسرة كانت صورة ابنك اول مرة تراه بعد بعد هذه السنين كانت كان صورة حديثة بالطبع كان عمر الوقت كان تقريبا كم؟ نعم كان عمرها الوقت تاك اكمل طبعا تركته سنة وشهرين مم. وكان عندما وصلتني كان هو عمره قرابة السنتين فوصلتني الرسالة وطبعا كانت حاسيس يعني ما لسان يعيز عن وصفها الرسالة كانت بالنسبة. كاملة لم يشطب منها شيء و... الرسالة كانت كاملة وصلتني ومعها الشريط معها الصورة وبعدها يعني اطمئنيت قليلا والحمد لله رب العالمين وبدأت أرسلهم وايضا أصبحت الرسائل تاتي في 6 اشهر الى 7 اشهر ياتي الرد وكانوا يشطبون الرسائل انا زي مثلا يعني الاولى لم يشطب لم يشطب لكن من جاء, ما جاء بعدها كان يشطب يشطب تشطب الرسائل مثلا, مثلا هذه الرساله يعني شوف كانوا يشطبونها مم مم تاتي مشطبه هكذا يعني نعم وغيرها من الرسائل كانت تتاخر سنه وسنتين حتى تاتي لي الرساله وما شابه ذلك حتى كانت الصور محمد ما يعطوني الا يعطون الصوره منها آه. يعني آه يعني من... لا تسلم لا تسلم لا ي... لا يسلم الروس الصوره الحقيقيه ه... هذه اخر صوره هذه من عم. الصوره الاخيره نعم التي وصلتني لمحمد فكانوا يعملون معي على هذا الجانب اما آه. اخرين اين وجه الخطر في انه صوره تكون عندك يعطوك نسخه منها وفي حين بان بعض المتقلين يعطونه الصوره الاصل فدائما قلت لك هي عباره عن سياسه بعض المتقلين كانوا في غرف التحقيقات جاءتوا بالعلم الإسرائيلي ويلفوا عليه يلفوا على المعتقل يعني يجيب العلم الإسرائيلي ويلفوا عليه وبعض المعتقلين كان يطلب منه أن يؤدي التحية للعلم الأمريكي يجبر على هذا ويشغل لك مصيغة صاخبة أضواء 24 ساعة بعض المعتقلين 6 أيام لا يتركه وينام وهكذا التعذيب كان مختلف من شخص لشخص أيضا يصلت عليك الجنود لا يستطع أنت في زنزانتك الجندي كله خمسة دقائق في الليل يأتي ويغيزك يقول لك حرك يدك حرك رجلك أنا أريد أطمئين أنك على غيد الحياة أنك ما موت وجهك لا تغطي كشافة طبعا مضاع عليك 24 ساعة حتى النهار لا تطفى يعني في, في الليل في لا, لا تنعمون بأي لا ما في نوم كله خمسة دقائق يأتيك الجندي يقول لك حرك يدك لا تغطي رأسك لا تغطي وجها تغطون رأسكم بالطبع حتى تتجنبوا بالطبع الإضاءة الإضاءة ومرات يكون الجو بارد أيضا لا تستطيع في الشتاء أيضا ما لا تستطيع وهم كانوا يفعلون هذا يزعيك بالليل بعض المعتقلين كانوا ينقلوا كل ساعتين من زنزانة إلى زنزانة أخرى كل ساعتين يأتي ربطوا ويأخذوا إلى مكان تاني لا يستطيع أن ينام بأي حال ما ينام أبدا ما ينام ومعتقلين يأخذوا إلى التحقيق 16 ساعة ويرجعوا الى الزنزانة ويبدأ ينقلوا شميناه أيضاً. فكان يمارس هذه الاشياء يمارسونها معهم بل اصعب من ذلك كان يمارسون حتى المخدرات كان يعطوا المعتقلين مخدرات يعطيك على كل معتقل يجيو وجبة من الطعام خاصة به يكون خاطف يا مخدرات كيف عرفتم ذلك يعني؟ من, من ان الشخص ينام لساعات طويلة يعني ينام ساعات طويلة ايضا اشخاص في اشخاص كانوا شريف. مخدر كان. للنوم وليس بمعنى الادمان او غيره لا تصل مرحلتي ادمان بعدين يقطعوا منك يخليك في له يعطيك حبوب مهلوسه فستطيع انت تتت... يعني تصبح زي الحيوان زي الكلب غير قادر على اداء الصلوات يعطيك حقنه 3 اشهر انت مخدر تمام 3 اشهر تعرضت لذلك وهذه أنت انا انت, أنت, أنت تعرضت له اثناء اضراب على الطعام كان يضعوا لهم المخدرات في القربه بتاعت الطعام فهو كان يضع المخدرات مجرد ما تنتهي من التغذية أنت مرات فيها على الكرسي تنام أثناء كرسي التغذية أنت تنام وهكذا نريد أن نعرف بالنسبة لوضعيتك أنت أشرت إلى إضرابك عن الطعام نريد أن نعرف تفاصيل هذا الإضراب عن الطعام وكيف كان التعامل معك خلاله الإضراب عن الطعام هو ما كان يعني بدأ زي ما بديته في سبعة جناير عام 2007 لم يكن هذا هو البداية الإضراب الإضرابات كانت مستمرة كل ما يحصل انتهاكات للقرآن كل ما كان نؤاذ في ديننا كل ما كانت تنتهى كراماتنا كنا نلجأ إلى ملجأ الإضراب نحن كمسلمين ما ينبغي لنا أن نتخلى عن الطعام ولا يكون الشخص سبب فيه إذا نفسه ولكن نحن كنا لابد أن يعني ندافع الظلم الذي كنا فيه وهذا سنة من سنة الدين نفسها سنة الحياة الإنسان لا بد أن لا يستكين للظلم فنحن من هذا الباب ومن هذا المنطلق حصلنا على فتاوى شرعية تجوز لنا الإضراب على الطعام فبدأنا نعمل إضرابات على الطعام فتاوى شرعية من, من داخل المعتقل نفسه من داخل المعتقل نعم هذا الذي يفتي يعني نعم كانوا معانا طلاب مجاهز لهم بالافتاء معانا موجودين في المؤتمر وانتم اقريتم بانه هؤلاء يملكون العلم الكافي لل... لأننا... لأننا عرفنا انهم كانوا مجازين للافتاء من قبل من علماء معروفين يعني الشيخ على, الشيخ كل... على كل على عن الطعام يعني شكل احتجاجي معروف في كل الحركات الاحتجاجيه ال... في... في داخل السجون يعني لا تحتاج بالضروره الى فتوى يعني اذا كان الشخص يريد ان, أن يعبر عن موقف بالضبط كده ووجدنا له ثمرات لما ذكرتك في البداية لما حصل الإضراب عن الطعام ورجعت لهم الملابس وهكذا وأصبحوا يستحموا بملابسهم من أراد وهكذا فنحن بدأنا أنا بضيطة الإضراب عادت أكثر من مرة ولكن الإضراب كان استمر مطولا بدأت من 7 يناير طلبت فيه خمسة مطالب من ضمنها اللي هو يعطون حقنا في المحاكمة المدنية التي أجازت لنا المحكمة العليا الأمريكية <تصفيق> ولكن للأسف الشديد أصبح شيك بلا رصيد ما استطعنا أن نستفيد من هذا الحق أيضا طلبت منهم أن يعطونا حقوقنا كأسرة كمعتقلين حقوق الجنيف الحرمون من التواصل مع أسرنا مسالة حرية تلعباد هذه الأشياء أيضا أن يعيدوا أخواننا أو زملائنا المعتقلين الذين يأخذونهم إلى معتقلات انفرادية أن يحققوا في غضية مقتل الثلاثة أشخاص الذين نحن نشك بأنهم كما ذكروا أنهم انتحروا نحن لم... نشك في ذلك الأمر ولنا دلائل على هذه الأمر وسأثيقة لك نعم سنتحدث عن هذه الحادثة. نعم هذه المطالب للإضراب قدمتها كتابيا كتبت كتابة كتبت خمسة مطالب قلت ما... اما, ان... إما أن تلبوها علي... نعم لم أطلب منهم أن يطلبوا صراحي ما طلبت منهم في مطالب أن يطلبوا صراحي ولكن طلبت منهم الخمسة هذه كتبت رسالة للجنرال المسؤولة عن المأسكر كتبت رسالة الى الضابط الذي كان يقوم بالتحقيق معي كتبت رسالة الى المحامي بتاعي وسلمتهم وقلت لهم يوم سبعة واحد سأدخل في اضراب مفتوح ودخلت في الاضراب الاضراب هم يتركونك 30 يوم بدون ان يطعموك 30 يوم يتعطيك الطعام وانت ترفض ترجع لهم ويتأكدوا انك ما في حد جوارك يعطيك طعام بحيث يخللوا الزنزانات بجوارك حتى لا تستطيع ان تستميد اي طعام حتى لا تمثل عليهم انك مضرب وانت غير مضرب فعندما تصل الى تزعين وجبة انت ما اطعمتها فبعد ذلك بياخذوك الى المصطيفة تحليل للدم اكيد انت ما عندك ما في طعام دخل لجسدك ووصلت لمرحلة نقصت فيها عدد من الكيلوات الكيلو بعدين على ضوء بعدين يبدو معك مسألة التغذية الاجبارية التغذيه الاجباري عبارة عن انبوب يدخلولك بالانف عن طريق بعد بعد, بعد ان ياخذوك الى كرسي, كرسي خصوصا اوتيه به لهذا الامر كرسي من حديد انت بتكون جالس مغيد أيضا من ايديك ومن ارجلك بسلسله مخرج لك بعد ما يقعدوك الجنود يسحب افتحوا ايديك يدخلوهم على غيوتنا يغيدك من هذا الجانب من, من هنا من هنا من هنا بحيث أن يدك ما تقدر تتحرك حزام, حزام في الوسط الجولة ما زالت مغيدة بالحديد كرسي العدم الكهربائي تقريبا يضغط كده هكذا ايضا فيه سفنج هكذا يضغطك بحيش لا تتحرك يومنا ولا يتعرك بعدين يضعوا لك الرباط من فوق ورباط من هنا ورباط من تحت بحيش انه هذا الانبوب هو انت حاولت عملتك كده هو ما يستطيع يدخل بعدين يدخلوا لك يجيب الانبوب الانبوب في انابيب صغيرة مقاس 8 أو 9 فهو يجيب لك 16 مقاس 16 يعني كان يدخل خرطوش في أنفق ويدخل لك بغوة بحيث تجرح ويدخل لك إلى بدل ما يمشي إلى المعدة يدخل لك إلى الرئة ويتعمد يعطيك ماء فيها وأنت تشرق بعدين يدخل لك عندما يدخل لك معروف الإنسان لما يضرب المعدة بتاعته تتقلص مفروض يعطيك البتنس بتاعة المادة المغزة هذه ويعطيك قارورة بتاعة ماء عشان تحلها تنزل من القربة فهو يترك 24 علبة ويعطيك 12 قارورة بتاعة ماء هذه الانسان الذي غير مضرب ما يتحمله فأنت اول ما يعطيك اللولة الثانية بتستفرق تستفرق مين على ملابسك طبعا هذه المادة هي أيضا يعطيك معا مادة سهلة حتى تخرج لأنها هي تبقى في البطن ويحصل تعفن في البطن فيعطيك مادة دم سهلة كثيرة فأنت تصبح تسهل وتصبح تستفرق حتى تستفرق دم وهو يعطيك ويعطيك, ويعطيك إلى 24 عذبة كم تستمر الجلسة؟ تستمر مرات إلى 4 إلى 6 ساعات أنت على هذه الصورة تستفرق حتى الغرفة تمتلئ من تحت كأنك تعاين في غرفة كلها استفرق لأنه كنا يعني نسهل على أنفسنا فكان يعطونا حفاظات على حفاظاتك هذه هذي بتاعت الأطفال الكبيرة هذه يلبسك لها بس شن شنو لا يحصل العفنة في هذا الكرسي ويأتي يأخذك يودك الغرفة بتاعتك يغلق عنك الماء بحيث لا تستطيع يقولك ساعتين بعد الجلسة دراي روم ساعتين فيغلق منك الماء بحيث لا تستطيع أن تغسل نفسك حتى تجهز الصلاة غرفة باردة مكيفة درجة تكييف عالية جدا ويأخذك بعد, بعد هذه الح... الشي بعد ساعتين أو أربعة ساعات يجيك التغذية الثانية نفس الصورة يعذبك بهذا الصورة يعني بعد خمسة ساعات أيوة. تروح ساعتين ثم تعود يعني مرة أخلي الكرسي ويعذبك بنفس الطريقة إلى تاخد برضو ستة ساعات وتبقى ويرجعك الغرفة ومرات يأخذ ملابسك يتركن على اللباس القصير فقط يأخذ القميص ويأخذ البنطلون وياخد مرات يلبسك بلاستيك فقط خليك أنت عالي من تحت وحتى تدخل غرفة باردة جداً. ما تستطيع يعني من شدة البرد ما تستطيع تفعل شيء وملابسك وسخة ما تستطيع تصلي ما في ماء موجود هذا يقول لك يعني أكفل منك الماء حتى لا تستفرق وبهذه الحادثة وبهذه الطريقة والأنبوب الذي يخرج منك عندما يخرجه يجبده يمسك الأنبوب كده ويسحب فيه حديدة في النهاية تجرحك الدم يطلع من أنفك يركب لك ثاني الأنبوب الأنبوب الذي يركبه لك يركبه للشخص الثاني نفسه بيوسخه لا ينظفه كان في عدد من المضربين غيرك كثير نحن, نحن نحصل أربعين مرات أربعين مضرب بيحصل كم جلسة في, في اليوم مرتين مرتين يومياً, يوميا يوميا يوميا يفعل يومياً. معك هذا الأمر يخيرك سامي يعني يقول لك سامي أنت مضرب عن الطعام إما أن تعود عود أو, أو مرة أقرأ للكرسي يخيرك في كل مرة في كل وجه يجيب لك الطعام إما أن تأكل أو تذهب الطعام. لك نعم. وإما يفعل معك هذا الأمر فكانوا يفعلون معنا هذا الشيء ما في دواء ما في حتى الذي يركبون لنا ليس أطباء ممرضين وتدريب باستمرار يدرب. يتدرب عليك يجيب لك شخص ثاني يتدرب عليك بهذا السبب كثير مننا أصيب بأمراض في معدته كثير مننا البكلياس ضرب بتاعه كثير مننا مرض الآن أصبح لا يتقبل الطعام يعني الكثير بهذا الطريق هذه المرحلة تركت لك مخلفاتنا. مخلفات تسامي نعم أنا الآن أعمل فحوصات في مستشفى حمد وأصبت فحوصات بأنه وعندي الوسائق أيضا موجودة بأنه فم المعدة أصبح لا يغلغ تماما أصبحت الحوامض تطلع عندي تقرحات في المعدة شوف أنا ليه ستة أشهر من, من رجعت من الإضراب ما بال في إخوة حتى الآن أكملوا ثلاثة سنوات ما زال أحمد المكي وأحمد زيت المكي ما زال مضرب الآن لأكثر من ثلاث سنوات ما زال عبد الرحمن المدني مضرب ما زال الأخضر انسيات. أحمد المكي هو من السعودية وعبد الرحمن المدني من السعودية واخونا الاخضر وميدان من الجزائر يحمل الجنسيه البوسنوية وعماد العدني من, من اليمن وطارق من اليمن واخرين كثير من, من كانوا في نفس وضعيتك في متعلق بالاضراب عن, عن الطعام كانوا مضربين في الطعام ويعذبوا وما زال الاخضر وعبد الرحمن وما زالوا مضربين واحمد وكلها على نسق قضايا كل الناس هناك موجودة الأخضر هذا أتوا به من بيته في البوسنا. قضت أنه عند نية في تفجير السفارة الأمريكية هذا أتوا به من بيته والآن المحكمة برأته وغيره جايبينه من غامبيا من أفريغيا جايبينه من غامبيا يعني بعيد كل البعد عن هنا من, من, من مناطق الأحداث ولا شيء المعتقلين السعوديين الذين قيلوا قيل بأنهم انتحروا ما القصة أنت ك... كزميل أو... لهم هناك القصة كالآتي أول حال هؤلاء مانع العتيبي وياسر الزهراني صلاح السلمي اليمني الأولين السعودي والثالث صلاح السلمي هؤلاء نحن عرفنا عنه ونعرفهم أولا حفاظ لكتاب الله عز وجل ناس متدينين زو خلق صابرين ومجلدين كانوا هؤلاء الثلاثة مضربين عن الطعام وكلهم خشلوا نفس التجربة التي دخلناه وكلهم مورسة ضدهم التعزيم وهؤلاء الأشخاص كانوا متقصدون لهم تماما نحن نعتقد ذلك ال الوضع بدأ قبل لي الحادثة أنا كنت في المعسكر الرابع في 18 مايو عملوا لنا مشكلة في القرآن وجو يفتشوا القرآن بعد ما دون تأكيدات أكثر من سبع مرات من, من الضباط أنفسهم بانه ما يفتش القرآن نحن ما نضع شعيف القرآن ايش سأضع داخل المصحف فمع ذلك يجيوا فتشوا يقلوب المصحف وكذا حصل رفض مباشرة اتوا بقوات الشغب وبالجنود وعملوا هجوم واعلنوا في الجرائب بانه حصل, حصل تمرد. تمرد في السجن الرابع بل اطلقوا طلقات مطاطية على افغان كانت على ظهرهم كانت الاصابات على ظهرهم فهم قالوا في في في, في التحقيق الذي وجري قالوا هؤلاء كانوا يهاجموا الجنود ووجدوا ان الطلقات كلها من الخلف فكيف انسان يهاجمك بظهره بعد عمل التفريغ للمعسكرة الرابع واخرجوا الناس كلهم من الرابع وادوا لنا كان هذه كلها تمثيليه كانوا يريدوا أن يلفتوا نظر النظر العام لأن الوكي داك بدأ المحامين ياتوا والاخبار بدات تخرج وكان في المحكمه العليا كانت لا لابد أن تغرر في مسألة هل يحق للمعتقلين في جوانتنام والترافع على المحاكم المدنية أم لا قصة السعودين الثلاثة هذه كيف ماذا, ماذا قيل لكم وقتها ماذا علمتم بعد 18 مايو هذه نحن كنا في الرابع نقلونا كلنا إلى المعسكر الأول نحن كنا في عنبر برافو وهم كانوا في ألفة يعني العنبر المجا... بعدنا طوال مجاورنا مباشرة فهم كان يضع العنبر في 48 ويضعوا كل شخص قبل الحادثة بتاعت عشرة يونيو وكانت الحادثة بتاعتهم في عشرة يونيو قبل قرار المحكمة ايضا المحكمة حكمت في اخر يونيو قبلها عملوا الحادثة هذه اخذوا كل العنابر ودوها الثاني المعسكر الثاني والثالث ما تركوا الا العنبر هذا الفا تركوا هذا العنبر ثم قاموا بهؤلاء الاشخاص والزعوم والزعوم داخل العنبر هؤلاء الثلاثة يعني هؤلاء الثلاثة جعلوا واحد مثلا في زنزانة رغم اربعة خمسة وستة فاضيات الزنزانة سبعة فاضي الثامنة يخطوا فيها وضعوا فيها واحد التاسعة والعاشرة فارغة ثم وضعوا واحد يعني جعلوا بيناتهم فجوات وهم الثلاثة فقط في هذا ال... في لا, العم... لا ليس هم فقط معاهم من آخرين. لكن بدون جوار بدون جوار حتى يسهل عليهم الدخول وفي نفس اليوم هذا أتوا به يعني هو المعسكر الثاني من المعسكر الأول ليس بعيد يعني بينهم مسافة بتاع 300-400 متر يعني نحن نسمع الصياحة إذا في كلام أو صياحة أو هكذا ما نستطيع أن نفرز الكلام أتوا به واحد من الأفغان جابهم من أفغانستان حتى يزعجوا المعتقلين طبعا كانوا في جواسيس خلال المعتقلين أنفسهم جابوا جو اسيس وضعوهم معنا كمعتقلين كانوا ينقلوا الاخبار بالاضافه للاجهزه اللي كانت السماعات الموجوده في انتم بعد فتره ايه نعم هما نفسهم يهترفوا بعضهم مين يهترف قال انا مجند امريكي بعد استشهدوا على الشباب ببعض الاستشهادات سالوه ولما سالوه نهار قال انا جاسوس وفلان جاسوس وفلان جاسوس اغلبهم من, من اي جنسية؟ من باكستان و واحد من افغانستان و من بعض الاخرين يعني هل, هل صدقتم عندما قيل لكم بان هؤلاء ثلاثا انتحروا؟ نحن صداح زي ما قلت لك اتوا بواحد من هؤلاء الاشخاص عمل لهم يزعاج في تلك الليلة هذا الافغاني كان يصب الرسول صلى الله عليه وسلم يصب هذا المسلم ويفترض انه احد المعتقلين عشان, عشان شنو؟ يعمل جنة بل عشان فسمعنا الصياح بيتام وسمعنا الصوت هذا وهذا بعدين انقطع الامر احنا عندما نومنا زي ما قلت لكم كل خمسة دقائق يزعيجوك مرات فمنتصف الليل يو ايقظونا كلنا قوم وقوم وقوم وخوامونا من النوم كلنا فقمنا بعدين قمت وسمعت الصوت بتاع ازعاف سيارة بتاع ازعاف في المعسكر الاول عندما سمعت الصوت الازعاف صحت في الشباب وتلونهم في, في حاجة فحصلت كبيرا في شيء كبير نازل قوة من العنبر كله في حاجة فبعدها اغلقوا علينا الشبابيكا منعونا من الذهاب الى الحمام او الى المشي وقفوا التحقيق ثم اليوم حال الت... اليوم الثاني جو اخذوا كل الاشياء المصلة التي نصلي عليها اخذوا كل شيء ما تركونا الا بالملابس البرتقالية ما تركوا لنا شيء زاد عدد الجنود انتم لا تعلمون لا شيء ما بعرف شيء <تصفيق> شي. بعدين جانا الخبر بعد فتره جانا الخبر لما المحامين بدوا يرسلوا رسائل وبدوا يزوروا جو جابوا الخبر قالوا ثلاثه من زملائكم انتحروا من عرفنا باسامهم عرفنا بان المساله فينا الاشخاص اللي كانوا معهم في نفس العنبر قالوا الناس ليش تم توزيعهم بهذه الصوره جابوا هذا الأفغاني عمل لنا يزعاج نمنا وبعدها نمنا صحينا على الفيحة العثاكر العثاكر المفروض يكونوا في العنبر حايمين كيف أنه شخص يشنق نفسه نافع نافع العتيب هذا جاءتوا رسالة من المحام بتاعوا بيقول له انت في خلال شهر أقل من شهر سترجع للسعودية كيف ينتحر انت هذه كلها تساؤلات كيف ينتحر يعني وكيف انتحروا ثلاثة اشخاص والحسكري كان وين وبأي الصورة في تساؤلات كثيرة استفهامات جعلتنا نحن نتساءل يعني انه الامر في وإننا غير كذا اضف لذلك جو اخدوهم ولما لانا خرجت وفي زيارة الاخيرة لسويسرا علمت بأنه كان في مجموعة طعين اطباء سويسريين ومشوا عملوا فحص تشريح للمسي جسمان الصلاحة السلمي وعرفوا بأنه فيه آثار ليس أسأل الرجل ما مات موت موت شنق مات بطريقة أخرى وهم طبعا طريقتهم يفضل كل الحشاء من البطن يجيب لك في صندوق بحيث أنك أنت لا تعرف تعلم ايش السبب ولنا أيضا حالات أخرى والحالة أيضا عبد الرحمن العامري الذي قتل أيضا بعد سنة أيضا هناك تساؤلات كبيرة الرجل أقصر مني وشنق في مكان أنا ما أستطيع أن أطلع فيه أنا بالطول هذا ما أستطيع في الشفاط مروحة الشفاط فوق ما عنده مكان يطلع فيه غرفة كلها صبة وفي مكان والرجل عاقب ولابس البرتقالي ما عنده حاج في حبل أبيض كمل فوق حول رقبته فكلها كانت تساؤلات وإحنا ما ذلنا نشك في هذا الأمر ونطالب في التحقيق في هذا الأمر وهذا من الأسباب التي جعلتني أضرب على الطعام سامي فاصل ثم نستكمل الحديث ونتطرق بالتحديد إلى التحقيق معك والعرض الذي قدم لك أثناء التحقيق وتفاصيل ذلك نتناولها مشاهدين الكرام بعد هذه الوقفة قصيرة نرجو أن تبقوا معنا أنا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى ما زلتم معنا في هذا اللقاء ضمن سلسلة الحلقات مع زميلنا سامي الحاج نحن في الحلقة الأخيرة ونصل معك سامي إلى التحقيق الذي أجري معك في جوانتانامو والذي قدم خلاله عرض لك هل من تفصيل أكثر؟ بالنسبة للتحقيقات ذكرت لكم التحقيق الأول الذي تم في جوانتنامو اليوم الثاني أخذوني التحقيق وقالوا لي نحن قرأنا الملف تاك وإجاباتك وتطابغت تماما وأنت أتيت هنا بالخطأ والمحققة نفسها قالت لي أنا أقول لك الكلمتين أنت هنا بالخطأ وأنت اول من سيطلق صراحك وأكون معك صريحة حتى الآن لم يتخذ أي غرار بإخراج أي شخص من هذه الجزيرة ولكن هذا سيتم عليك بالصبر ولا تتدخل في شؤون الاخرين وستخرج وستكون اول من يخرج وسالتني هل تريد أي شيء بغيت اوريد كتب او اريد شيء فاعطوني الف ليله وليله من المترجم الذي كان مسلم اعطاني هذه الصور كاول معتقل يحمل له اوراق غير المصحف داخل غرفته من ثم بدات تحصل على كتاب غير المصحف ثم من منبادعة التحقيقات مرة أخرى عن مواضيع أخرى أو زوايا أخرى ثم عادوا مرة أخرى إلى مسألة الجزيرة فقالوا لي نحن نريد أن نتأكد أنك التشغال في الجزيرة وبدوا مني من هذا الجانب وبدوا يسألوني من هو مدير الجزيرة وكيف شخصيته وكيف يتعامل ومن هو النائب ومن الرجل الآخر بعد ومن هم الصحفين وبدوا يسألوني شخص شخص شخص بالأسماء, بالأسماء طبعا سألوني على الأشخاص من تعرف ذكرت لهم على علامة المعروفة في الجزيرة يعني المقدمين بتاعنا البرامج والمزيعين الشهيرين طبعا بلا شك ذكرت اسمك يعني بارك الله وأوضع في الملفات الأمريكية <تصفيق> بارك الله نعم وبالمناسبة أيضا حتى لا نخرج أنه أول شخص لا أقولها لك أمامك وما قلتها لك من قبل أول شخص يتصلني منه سلام من الجزيرة هو شخصك وصلتني باسمك بأن محمد كريشان يسلم عليك بطريقة ما ما نحب أن نذكره حتى لا نفضح أوراق التحامل في داخل قوانتنام الشاهد من الأمر الشاهد من الأمر بدوا يسألوني عن الأشخاص في قوانتنام في الجزيرة قناة الجزيرة وبدوا يركز على أسماء معينة ركزوا على الأستاذ أحمد منصور كثير جدا وبدوا يسألوا عن خلفيات وكيف هو كان في المجتمع وفي أفغانستان والمسائل هذه والأخوان المسلمين والأمور هذه بدوا يركزوا فيه كثير جدا حققوا معي أكثر من 200 تحقيق كان 90% عن الجزيرة 200 جلسة يعني أكثر تخ... من 200 جلسة فضعتها في التحقيق كان كل 90% منها عن الجزيرة عن الأشخاص وطريقة العمل في الجزيرة. وطريقة عمل الجزيرة وكم تدفع الجزيرة لأوسامة بن لادن و... ولماذا وصلت الجزيرة إلى هذه الدرجة كم تدفع لأوسامة بن لادن لأنه أوسامة بن لادن شرائطه عبر الجزيرة فقلت لهم انتو اسألوا سامو بلادين كم يسفع للجزيرة شأن تنشر الجزيرة الشرائط فكنت يعني اتعجب من اسئلتهم وكان يخوص يسألون على اشخاص انا لا عارفهم ففي النهاية قلت لهم يا انا مصور كنت ولم اكن مدير الجزيرة حتى علم هذه الاسرار كلها فكانت التحقيقات كلها تجوب في هذا الامر بدأوا معي بعد فترة بعد سنة او هكذا أقل من سنة بدأوا معي باسلوب آخر اللي هو اسلوب الترقيب للعمل هذا أخذوني إلى غرفة يعني أكثر ما أصفها بأنها مجلس كراسي وثيرة موجود تلفزيون موجود جرايد مجلات لأول مرة أشوف جرائد الشرق الأوسط المصور لأول مرة أشوفها موجودة في الطاولة وأنا لأكثر من سنة ما رأيت جرائد ولا مجلات ولا, ولا تعرف ماذا ما يجري في فجاءني رجل يعني في العقدة الخامس من عمره آآ شعره آآ آآ أشيب أكثر ما أوصفه بالفنان المصر عمر الحريري أقرب له في الوجه فيه سمرة فبدأ يتكلم معه بهدوء هذا الرجل فيما بعد طبعا عن طريق المحامي يعرف تبعا اسمه رود لجنسي ستيفان رود لجنسي هذا كوب الأصل بالجنسية الأمريكية كان هو يعني مخضرا في مسألة التحقيقات عمل أكثر من 26 سنة كان في ألمانيا الغربية كان يحقق مع الفارين من ألمانيا الشرقية ويعيد تجنيدهم ويرسلهم إلى روسيا يوم الحربة الباردة حتى يعملوا كجواسيس في تلك المناطق هذا الرجل بدأ يتكلم معي وقال لي شوف يعني في حيات الإنسان تيار إذا استقل الله والإنسان يعني يقودوا إلى القنا والعيش الوثير وهكذا وإذا ما استقلت الفرصة ستعيش في نكت وتعيش في الظلال طول حياتك ولا بد أن تستفيد من الفرص والفرصة بتجيك مرة واحدة ويعني مقدمة طويلة وقال لي أنا يعني جلست مع البروفيسور الذي جلس معك طبعا جاب لي واحد بروفيسور لبناني يعرفني لي نفسه بان اسمه فادي فسألني عن أسباب نجاح الجزيرة وغنات الجزيرة هذا قبل ما تنطلق غنات الحرة الأمريكية فسألني عن تفاصيل تكلمت معاونة يعني ليس تحقيق وانا ما نعم كان الدردش دردش أعلاميا نعم طيب. فقال لي الدكتور فلان هذا أو الصاني قال لي يعني سامي هذا الرجل يعني علامة طبعا هم بيرفعوك يقولك انت رجل زكي وانت رجل كده وكده هذا كله من طريقة, طريقة في التحقيق حتى يوهموك يعني ويجعلك أكثر ملونة في التعامل معه المهمة الشاهد الرجل هذا قال لي يعني أنا أريد أن أقدم لك عرض بالواضح قال لي شوف لك يا سامي جواز سفر أمريكي ولأسرتك لزوجتك ولابنك ولكم بيت في أمريكا فيلة موجودة بحديقة بكل شيء ولك سيارة ولك مبلغ من المال في البنك هذا المبلغ لا اقول لك 1000 ولا مليون ولا مليونين ينبني على حسب عملك المبلغ هذا لكن انت علاج ولزوجتك ولابنك الدراسه حتى ما يكمل الجامعه هذا كله موجود في العقد هذا موجود في العقد ايش العقد وهيش له مقابل ماذا مقابل ماذا قال لي مقابل العمل معنا تعمل معنا نحن نعطيك هذا الشيء. أنت تخرج من هنا بطل. معنى من معنى؟ عرفت أنه هي... أنا سألت نفس السؤال هذا. أنتم مين؟ يعني أعمل مع من؟ أعمل إيش يعني؟ أنا إنسان قال لا لا حتعمل صاحب. في مجاله. قلت يا بالضبط؟ قلت شوف. احنا الاستخبارات الأمريكية. ونحن عملنا يشابه العمل الدبلوماسي. نحن نمنع من الجريمة. قبل حدوثها. بطريقة دبلوماسية فأنت تساعدنا في هذا الأمر فقلت له مثلا قال لي مثلا تذهب في مقابلة مع الرئيس الغزافي رئيس ليبيا بهذا اللفظ قال لي وتعمل معه مقابلة وتأتي وتخبرنا بطريقة ما أنه الغزافي هذا أنت لحظت عليه في كلامه في حركاته يعني لحظت أشياء بعين سندربك على هذه الأمور لحظت على المكان العمل معك في المقابلة الاشخاص كانوا حوالينا تيجي تنقل لنا هذا الشيء قلت أنا ما لي مرغة غزافي ما لي مرغة غزافي قال لي يعني هذا يعني قال لي كويس يعني, يعني عفوا انسامي نعم يعني ال... الراتب والبيت والكذا وكذا مقابل مقا... مقابل ان تعود الى الجزيرة وتعمل معنا بالضبط و... و... كده يعني, يعني تعود يعني العمل معنا وقال لي تعمل صح قال لي عندما تخرج من هنا قال لي طبعا قبل ان تخرج سندخلك دورات تدخن العمل في صحفي تماما سنعمل لك دورات ايضا تاهلية كيف تحفظ الارغام وتحفظ الوجه كيف تقدر تفسر حركات الانسان يعني طريقة كلامه من عيونه يعني تقدر تفسر هذه الامور انسعالاته كلامه كان يدلع ليشنو قال لي مثلا زي ابو زبيدة ابو زبيدة انت لما تخرج مثلا قال ليزا يا ابو الزبيدة الشخصية بتاع الزبابة ابو الزبيدة انت عندما تخرج سيتصل بك ناس القاعدة وحسنت تذهب تعمل معه مقابلة انت حتمشي هناك وتشوف الغرفة الاكثر يعني في غرفة كان يعني منعنك ما, ما انك ما تخش الاشخاص اللي حوالينه ابو الزبيدة طريقة كلامه قال لي نحن عندنا اجهزة نستطيع ان نتصند عليهم ونسمعهم لكن نحن نريد اشخاص حتى يعاينوا بعيونه نقولوا لينا الصورة بصورة اكبر وتحل الكلام وتحل حركاته فنحن نريدك هنا نحن طريقة الاتصال بك وطيب واذا قتلوا نقول لا لا تخاف نحن سنزرع فيك جهاز يحدد مكانك اي مكان تذهب فيه في العالم سنوفر لك حماية لك ولأسرتك الطريقة الاتصال بينا ما حتتصب بينا مباشرة حتى تضع نفسك في شبه سيكون هناك ناس يعملوا حوالك انت ستعمل معنا في داخل الجزيرة وستجد اشخاص داخل الجزيرة يساعدوك على عملك هذا ستخرج من هنا الكتاب بتاعك جاهز بس ليش اطباع مباشرة مكتوب وكتابك هذا كتاب يعني تعيينك والعقد وكذا كتاب عن قصتك في قوان تنام تخرج, تخرج منها بطل تخرج بطل تحوز على جوائز عالمية سنساعدك في أمور كثيرة قال لي سنرفع نجمة مقابل هذا أنك تعمل معنا في هذا الجانب أنا لما قال لي هذا الكلام حقيقة رأسي أصبح كبير جدا ما كنت أتصور أنه يعرضوا عليه هذا الأمر بعد كل ما رأيته من معاملة معاه فكنت آخر ما أتصور بأنه يتفعل معي هذا الشيء يعني فوجئت, بهذا, فوجئت بهذا الأمر فقلت له طيب سكت هكذا وبدأت أفكر قلت له كيف خروجي قال خروجك ستخرج مباشرة ستخرج ونن تعمل معنا فقط هتعمل معا أيضا الاستخبارات البريطانية قال للذين قابلوك طبعا الاستخبارات البريطانية أتت وحققت معا أيضا في جوان تنام من ثلاث مرات فقال لي هتعمل معنا وتعمل مع الاستخبارات البريطانية هم الأمريكان حتى ما خرجت كان يظنون أنني عميل للبريطانيين وأنني اتفقت مع البريطانيين أن معهم كان يظنون هذا الشيء لأن البريطانيين هم بيعتبروا أنهم أخبوا عنهم بعض المعلومات هم يعتقدون خاصة... أن ربما البريطانيين نجحوا في تجنيدك و... وهم نجحوا قال لي تعمل معنا ومعهم ما في بعث نحن نعمل مع بعض غايتنا في النهاية واحدة فقال لي فكر في هذا الأمر وضع أمامي مجموعة الجرائب وزعب أنا لا أعرفت أصف... لا... أقرأ الجرائد ولا, ولا الحديث الذي هذا بعد وقت جوني جنود واحدة جندية ضابطة في الأصل بجمولين جنود واحدة ضابطة يعني حديثة صفرة جاتوا معها واحد تاني وبكل زوق قيدوني وقال لي كملت الجرائد خرعتها ما فيه خفاة وأخذوني إلى غرفتي الى الزنزانه توضعني لحسن الحظ كان جنبي السوداني في تا... تلك الفتره عسكر كان جنبي السوداني فحكيت له لي... تحدثت معي نحن طبعا زي ما قلت لك في اي شيء زي بتاع التصنط معروف من التحقيقات كنا نسمع الكلام اللي مندور بيجي في التحقيق فالشاهد قمت حكيت له لي... هذا السوداني استشيط بطريقه بنق سوداني بحيث ما يفهمنا حد فسالت قلت له انا يعني نحن نقول طرح لي فرحوا لي يعني عرضوا, عرضوا علي ففهمته وقال لي يش تريد تفعل قلت له أنا أريد ألعب معه أريد أخرج وأمام الجزيرة أفضحه فقال لي يا سامي أنت تلعب بالنار هذه مش بسيطة إيه نعم النادر حيصفوك ولا تظن أنهم سيخرجوك من هذا المكان قبل أن يأخذوا منك وثائق ومواسيق بأنك لا تفعل هذا الفعل وهم اغبياء حتى بانهم يعني يمشي لك هذا الامر فانتبه المحقق هذا ترك فصحة من الوقت تفكر فيها ديهايد. نعم تف... لا تفكر فيها ثم تعود وتعطي ها الى مرة نعم صحيح عطاني اربع ايام وخلال وكلي. هذه اربع ايام انا كنت جنرال المعسكر يأتوا يأخذوني بكل هدوء وادب والعسكري يقوليك سكيوز مي لو سمحت <تصفيق> ويأخذوني الى المروش ووقتي ووقتي يعني مش يقول لي خمس دقائق ماخذ اخذ وقتي يعني انتهيت زي ما انتهيت يعني الوقت معك وقتك يعني الاكل ذات في يأتي زيادة, زيادة. ده كان بعض رمضان كان مجوعيننا في رمضان يجيبولينا الفطور بتاع رمضان بعد اربع ساعات من الافطار الاكل زيادة هكذا ملابس تجيني على قياسي يجيبولك طبعا ملابس اكبر منك او اصغر منك كتب أربع كتب جاي من الألف داخل بعنهم يشاهد من الأمر أخذني بعد أربع أيام ووداني قال لي فكرت في الموضوع وأنا عرفك إنسان زكي ولن تضيع هذه الفرصة وقلت له شوف أنا أريد أن أستشيرك كفضيق وليس كأنت إنسان محاقق أو عرضت على عرض أنا إنسان لأسر ومتعلق بأسرتي ولي ابني واحد وفي النهاية أملي في الحياة أنه أربي ابني هذا ما لم أحقيقه وأنا في حياتي يحققه ابني هذا فهل ان تضع نفسك في مكان مثل هذا وانت تضع في خطر مثل هذا وعرض أسرة وعرض نفسي من أجل يعني هذه الأشياء وأنا أصلا ليس لي طموحات في الحياة حتى أصلا أبقى نجم ولا أكون مشهور ولا أحمل الجنسية الأمريكية ولا والمال والا فسكت كده قال لي امري قال لي حقيقة انا ارفض قال لي سا ارفض سألت ماذا, ت... ماذا كنت ستفعل لو كنت, كنت مكاني قال سا والله خالها كده فشعرت بان الرجل صدقا فقلت له اجل انت جاوبت على نفسك خلص انا ارفض ايه نعم فتدارك الامر بعده قال لي لكن صراحة انت خايف من اي شيء قال نحن سنحميك نحميك. قلت له عفوا الولايات المتحدة الامريكية ان كانت خادرة على حماية نفسها ما كانت طلبة خدمات سامي الحاجة المسكين الفغير الموجود في قوان تنام لا حول له ولا قوى الا بالله فسكت قال لي يعني هذا رأيك الاخير قال لي طيب أنا أقول لك شيء قل موافق وعندما تخرج قل قيرت راي قلت كلام جيد أنا أريد أن أخرج اليوم قبل غد ولكن دعني أسألك مرة سؤال أيضا وكن صادق معي ماذا ستفعل بي إذا ماذا ستفعل بي إذا تركت هذا العمل إن لم تكن إنت ماذا يفعل رؤساك بي وقال لي بكل تأكيد سيضعونك في سجن هذا أقل شيء قال لي سيضعك في السجن ستعاقب, ستعاقب وغانونيا هذه المرة ستعاقب غانونيا لأنه لأن كان لديك عقد, عقد معنا نعم. وك قلت إذا أنا أرف. سحب أرفض من هذا الأمر قال لي ماذا لتنفرصة أمامك وفكر وهكذا ثم بدأوا يعني مثل التضييق ضيقوا عليه وهكذا انتهت الدلالة اللي يستمر أربعة, أربعة أيام ويجاني بعد فترة عرضوا عليه بصور أخرى يحصل تضييق يجبوا لي محاققة تتكلم معي كلام طيب رسائد يعرضوا عليه أفلام أفلام يجبوا لي في أفلام أكيد يخدتوا أمامي أصبحوا يعني يرقبوني بعد التضييق أصبح ما ينفع بدوا يرقبوني حقيقة احسست بضعف كأيام الأخير أحسست بأنه أنا أصبحت يعني شوية شوية او قليل قليل أنجذب نحوهم فهذا هو كان السبب الحقيقي خلاني أضرب عن الطعام فقلت إذا انا أضربت على الطعام ودخلت مع هؤلاء هم في الأشياء الأخرى هم بقدموا ليشهم طعام وملائزات وعشياء هل. فإذا انا أضربت وأيضا الأسباب التي ذكرتها لك السابقة أضعها لهم وأتركها وفعلا عندما أضربت عن الطعام لم أقابل المحقق إلا مرة والمرة الاخيرة اللي قال لي فانك لكن لم ينقطع املهم حتى يوم خروج على ذكر يوم خروجك وهنا نصل الى الدقيقة الاخيرة تقريبا في البرنامج السامي متى اعلمت بانك ستغادر فعلا وصلني الخبر من طريق المحامين وصلني الخبر عن طريق الوفد السوداني الذي دارني في شهر مارس ووصلني ايضا الخبر عن طريق الوفد القطري الذي دارني هناك في جوانتنامو ووصلنا الخبر أيضا من خلال بعض الجنود الأمريكان البشرطهم كانت سوداء وكان يحين لونهم إلى لونه وكان يرون ظلما واضحا لأنهم كانوا يتابعون تلفاز والجزيرة يعني مشكورة على حملة قامت بها وأصبحوا هم يعرفون قصة من متابعتهم للإعلام ولذلك كانوا يتعاملون معه وكانوا يأتوا لي بالأسرار ويقولوا لي حتى كانوا يحددوا لي وقت السفر وحتى يوم السفر كانوا أرادوا أن يعطلوا السفر بتاعه حتى حتى يحاوروني على مسألة ممكن الين لهم ولا أرجع في هذا الأمر طبعا غادرت المعتقل أخيرا بعد أكثر من ست سنوات وعدت إلى الجزيرة وعدت إلى أهلك والحمد لله على السلامة وكانت عودتك محل ترحاب من الجميع من جميع العاملين في الجزيرة ومن جميع نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات الدولية التي وقفت معك في هذه المحنة نقول لك الحمد لله على السلام وعلى كل هذه الحلقات التي رويت فيها هذه المعاناة إن شاء الله تكون مفيدة للراي العام حتى يتعرفوا على جزئيات المحنة التي تعرضت لها وأيضا مادة خصبة لنشطاء حقوق الإنسان حتى يعرفوا الكثير من ملامح حقبة لم تكن الحقيقة مشرفة بأي شكل من الأشكال على صعيد احترام حقوق الإنسان في العالم حقيقة انا أود أن أقول بعض الكلمات ما ذكرته هو غير من فيض يعني ما زالت في جعبة الكثير هناك أشياء كثيرة هناك زوايا كثيرة ما تطرقت لها قد لم يسعفنا الزمن لهذا الأمر ولكن يعني أؤكد للمشاهدين الكرام أن هناك إن شاء الله كتاب سيصدر قريبا ان شاء الله سيتناول القضية وهناك أيضا فيلم السينماي سيتناول القضية من زوايا مختلفة وهناك فيلم أيضا توثيغي أو فيلم توثيغي من قبل الجزيرة سيتناول القضية أيضا من زوايا أخرى ونحن إن شاء الله سندافع عن من خلال زاوية الإعلام عن قضية قوانتنامو العادلة ولن يهنى لنا بال حتى نرى معتغل قوانتنامو مغلق وليس معتغل قوانتنامو فحسب وأن تنام الآن بها 250 معتقل ولكن هناك أكثر من 26 معتقل في السجون السرية الأمريكية سنناضل من أجلهم حتى ينالوا الحرية ويتزوقوا طعمها ويعودوا إلى أسرتهم سالمين غانمين في إجنب الله شكرا جزيلا لك سامي وحمد الله على السلام ومرة أخرى بيننا شكرا جزيلا على كل هذه الحلقات وهذا الوقت بهذا مشاهدين الكرام نصل إلى نهاية هذه السلسلة من الحلقات مع زميلنا سامي الحاج دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء